لا ت أ ك ل و ا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله, واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أ ع د ت للكافرين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 في م و س ر ا ء و ا ل ض ر النابلسي ء و ا ك ا ظ م ي ل ل ع ا ف ي ن عن ا ل ن ا س و ا ل ل ه يحب ا ل م ح س ن ي ن وَالَّذِينَ إذا فَعَلُوا فاحشة أَوْ إِذَا فَاحِشَةً ل ظ موسوعه ا أ ن ف ه م النابلسي ذ للعلوم ب الاسلاميه يغفر اسماء ل ذ ن الله ولم ي الحسنى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أولئك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 قد خلت قبلكم من ن س ا ف س ي ر و ا في الله أ ر فانظروا ض كيف كان عاقبة الحسنى بيان و موسوعه النابلسي و ت للعلوم ا و أ ن ت ا ل أ ع ل و ن إن ا م م م ؤ ن ي ن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 أ م حسبتم أ ن تدخلوا الجنه ولما يعلم, الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أ ن ت ل ق و ه فقد رايتموه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ا ف إ ن مات اوقتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت إ ل ا باذن الله و م ا كان ن ل ف س ت م و ت إ ل ا بإذن الله ك ت ا ب ا م ؤ ج ل ا و م ن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ر ثواب ثواب ومن منها ا ل نؤته آ خ ى شركه الهدى ش ن ك ه دعويه غير ربحيه ذات ه م ن ض ا و س ن اجتماعي ن